الله على نصره لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أي يقولوا إلا أي يقولوا ربنا الله ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض له ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض له الدمت صومع وبيع وصلوات ومساجد وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولا الله لا يصر إن الله لقوي عزيز الذين إمّا كانوا في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَأَن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ فَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ عَطْلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَمْ عِنْدَهُمْ أَصْذَانٌ بِهَا فإن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 قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أن لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم نعفرا ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك, أولئك